ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفّس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موت المسلمين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 ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين Allah on ma la polubanaala, tahzan, o inna ruunanaala, tadma, wa inna ralafi, lapi, habibina, wa jabirina, la mahzunun. Allah on maufirli jabir, Allah on maufirli jabir. اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم آنس وحشته في القبر وآمنه يوم الحشر برحمتك يا أرحم الراحمين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 I'm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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال وال qualcuno اللهم ادفع عن بلادنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين مخبتين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين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 أهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر خاتم النبيين وسيد المرسلين اللهم انصر حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر نبيك يا